غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرة الجبال فكانت سرادا إن جهنم كانت مرصدة للطاعين ما أبا لابتين فيها أحقابا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 جزاء من ربك عطاءً حسابًا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابًا يوم يقوم الروح والملائكة صفًا لا يتكلمون